ان الله مع ل ذ الذين ه استقوا ل ل ع ولو ع تقدم كانوا م عز محكمين ن ن ا ا م ل ومن يقضي الفلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا ً عبده ورسوله يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق بها زوجها وبث منهما ر ج ا ل ك ث ي ر ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا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 وكل ضلاله في النار ثم أ م ا بعد اخوه ا ل إ س ل ا م تحدثنا في ا ل ج م ع ة ا ل م ا ض ي ة عن خصائص أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة أ ه ل ا ل س ن ة أ ت ب ا ع المصطفى صلى الله عليه و سلم و ذكرنا من هذه الخصائص ا ل ر ب ا ن ي ة التي تجعل ا ل أ م ة تتحاكم إ ل ى شرع الله الى كتاب الله و ا ل سنه رسول الله صلى الله عليه و سلم على فهم السلف الصالح من هذه ا ل ا م ة ا ل خ ا ص ي ة ا ل ث ا ن ي ة من خصائص هذا المنهج العظيم خ ا ص ي ة العموم ف د ع و ة أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة د ع و ة ع ا م ة لجميع الناس تخاطب كل البشر لا تعرف ا ل ط ب ق ي ة ولا ا ل ع ن ص ر ي ة ل أ ن مؤسس هذا المنهج هو رسول الله صلى الله عليه وسلم المنزل عليه من ربه قل يا أ ي ه ا الناس إ ن ي رسول الله إ ل ي ك م جميعا المنزل عليه وما أ ر س ل ن ا ك إ ل ا ر ح م ة للعالمين فمنهج أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة يخاطب الجميع بلا تمييز ولا استثناء تميز بذلك عن المناهج التي تخاطب طبقات من الناس بعض الجماعات وبعض المناهج تحصر الخطاب في ا ل ن خ ب ة ا ل م ث ق ف ة و ا ل ط ب ق ة ا ل و ا ع ي ة النوابغ والاوائل والخريين ج وذلك لمكاتب س ي ا س ي ة و أ ط م ا ع ش خ ص ي ة مثل الترشيح للانتخابات ا ل ع ا م ة أ و البرلمانات و إ ل ت ح ا د ا ت الطلاب فيكون الخطاب موجها ً محصورا ً فقط في الطبقه ا ل م ث ق ف ة الفريين ج و ح م ل ة الشهادات العليا وهذا منهج قاصر إ ه م ا ل لطبقات المجتمع بعض الجماعات و بعض المناهج تحصر ا ل د ع و ة في ا ل أ ث ر ي ا ء و الاغنياء و اصحابه سنوات و ذلك للمكاسب ا ل د ن ي و ي ة و ا ل أ ر ب ا ح ا ل م ا د ي ة وهذا خلل كبير أ م ا اهل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة فخطابهم يشمل جميع الناس الرجال والنساء الصغار والكبار ا ل أ غ ن ي ا ء والضعفاء ا ل أ غ ن ي ا ء والفقراء ا ل أ و ا م و ا ل أ ذ ك ي ا ء بل المرؤوسين والرؤساء خطاب عام لجميع الناس خطاب أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة فهذه ا ل خ ا ص ي ة ا ل ث ا ن ي ة ا ل خ ا ص ي ة ا ل ث ا ل ث ة لمنهج أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة هذا المنهج العظيم و هذا الشرع المبارك خ ا ص ي ة الشمول فهو منهج شامل يعالج أ م و ر الدنيا و قضايا ا ل آ خ ر ة لا ي أ م ر بترك الدنيا من أ ج ل ا ل آ خ ر ة و لا ي أ م ر بنسيان ا ل آ خ ر ة و ا ل إ ق ب ا ل على الدنيا بل يدعو إ ل ى ثلاث الدنيا و ا ل آ خ ر ة عمل بقوله تعالى ربنا آ ت ن ا في الدنيا ح س ن ة وفي ا ل آ خ ر ة ح س ن ة وقنا عذاب النار وقوله جل وعلا و بدل فيما آ ت ا ك الله الدار ا ل آ خ ر ة ولا تنسى مصيبك من الدنيا و أ ح س ن كما أ ح س ن الله إ ل ي ك ولا تقبل الفساد ة في ا ل أ ر ض إ ن الله لا ي س ب المشركين ومبهج شامل شامل في خطابه خاطب الجميع شامل يشمل جميع جوانب ا ل ح ي ا ة اهتم بالدنيا و ا ل آ خ ر ة اهتم بالروح والجسد اهتم بالظاهر والباطن ف ش ر ع الله جل وعلا ومنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو إ ل ى صلاه الظاهر مع كمال الباطن فهو لا يدعو إ ل ى التعلق بالمظاهر و ا ل أ ش ك ا ل كما أ ن ه لا يهمل مظهر ا ل إ ن س ا ن و ش ك ل ه فمن اهتمام هذا المنهج العظيم بالظاهر و الشكل اهتمامه ب ا ل م ل ب س للرجال والنساء فهذا المنهج ما جعل الرجال يلبسون ما يشاءون حرم عليهم أ ن يلبسوا الذهب و ا ل ح ر ي ب و حرم عليهم إ س ب ا ب ا ل إ ز ا ر و جعل ذلك من المخي له جاء في حديث المصطفى صلى الله عليه و سلم عند ا ل إ م ا م م س ل و ا ل إ م ا م البخاري أ ز ر ة المؤمن إ ل ى أ ن ص ا ط ساقيه ف إ ن أ ب ي ت م فما أ س ف ل من الكعبين من ا ل إ ز ا ر في النار حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وان كان مهملا عند كثير من السامعين ك أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقله و ك أ ن ه عليه السلام لم ي ن ط ق به مع أ ن كتب ا ل آ ث ا ر و ا ل ا ح ا د ي ث ا ل ص ح ي ح ة تشهد بذلك بل النساء ما جعل الله جل وعلا للنساء أ ن يفعلن ما ي ش ا ل ملابس والازياء تبعا للموضات وتبعا ل ل أ ف ك ا ر ا ل و ا ر د ة و إ ن م ا كان الخطاب واضحا وصريحا يا أ ي ه ا النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من ج ل ا ب ي ب ه م ذلك أ د ن ان ي غ ر ف ن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما م ل ب ت ا ل م ر أ ة ا ل م س ل م ة و م ل ب ت الرجل المسلم اهتمام لهذا المنهج الظاهر أ م ا اهتمامه بالباطن فقد دعا ل ن ا س إ ل ى التحلي بمكارم ا ل أ خ ل ا ق إ ل ى الحرص على لباس التقوى أ ك ث ر من الحرص على لباس الريش والصوف والقطن كما قال الله عز وجل يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباس يواري وريشا خير آيات يذكرون أنزلنا لباس ولباس التغوى ذلك خير ذلك من آيات الله من آدم سوآتكم قد لعبهم ذلك ذلك من اهتمام الشرعي وهذا المنهج العظيم المبارك ل أ ه ل ا ل س ن ة بالباطل أ ن جعل أ ع ل ى مراتب الدين ومقامات ا ل ش ر ي ع ة ا ل إ ح س ا ن وما هو ا ل إ ح س ا ن أ ن تعبد الله ك أ ن ك تراه ف إ ن لم تكن تراه ف إ ن ه يراك اهتمام بالباطل والظاهر لا كما يزعم بعض ا ل ج ه ا ر والبسطاء أ ن هذا من القشور ومن تفاسد ا ل أ م و ر وحاشا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أ ن يتكلم في س ف ا ه ه في ا ل أ م و ر حاكى للرسول صلى الله عليه وسلم أ ن يجعل أ م ر من ا ل أ م و ر هو من القشور يكون سبب في دخول النار مثل ا ل إ ز ا ر ما أ س ف ل من الكعبين من ا ل ا ي ا ر ففي النار أ ي سبب من أ س ب ا ب دخول النار أ ن يجر ا ل إ ن س ا ن إ ز ا ر ه سواء كان متكبرا أ م متواضعا فهل يعقل أ ن يكون هذا من القشور يدخل النار التي قمع ا ل إ ن س ا ن بالفرار منها فهذا من الجهل و إ ن م ا يقال أ ن ا ل ش ر ي ع ة ومنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم اهتم بالظاهر كما اهتم بالباطن هو منهج كامل وشامل وهذا من خصائص هذا المنهج العظيم الشغول الذي يشمل أ م ر الدنيا وقضايا ا ل آ خ ر ة حاجه ا ل ر ؤ و س والجسد الظاهر والباطن وهذا من الخصائص ا ل م م ي ز ة لهذا المنهج عن سائر ا ل خ ص ا ئ ص فالله جل وعلا ن س أ ل أ ن يزيدنا ب ص ي ر ة بهذا المنهج المبارك وتمسكا بهذا الشرع الحنيف أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة يدعون الناس لا لمكاسب د ن ي و ي ة ولا ل م ط ا م ع ش خ ص ي ة و إ ن م ا يدعون الناس من أ ج ل أ ن يخرجوهم من الظلمات إ ل ى النور من أ ج ل أ ن يخرجوهم من ا ل ظ ل ه الى ا ل ع ز ة من أ ج ل أ ن يخرجوهم من ع ب ا د ة العباد إ ل ى ع ب ا د ة رب العباد أ ن يخرجوهم من جول ا ل أ د ي ا ن إ ل ى عدل ا ل إ س ل ا م أ ن يخرجوهم من ضيق الدنيا إ ل ى س ع ة الدنيا و ا ل آ خ ر ة فاهل السنه و ا ل ج م ا ع ة هم أ ر ح م الناس بالناس و أ ح ر ص الناس على مصالح الناس ولكن أ ك ث ر الناس لا يعلمون أ ق و ل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إ ن ه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين و ا ل ع ا ق ب ة للمتقين ولا عدوان إ ل ا على الظالمين ا ل آ ث م ي ن المعتدين وبعد من خصائص اهل السنه و ا ل ج م ا ع ة ا ل خ ا ص ي ة ا ل ر ا ب ع ة ا ل م ث ا ل ي ة هو منهج يدعو إ ل ى ا ل م ث ا ل ي ة بمعنى يدعو إ ل ى مكارم ا ل أ خ ل ا ق وسمو النفس وصفاروح وزهد يدعو الانسان إ ل ى ان يعامل الناس ب أ ر ق ى مكارم ا ل أ خ ل ا ق و هي صفات أ ه ل ا ل إ ي م ا ن المؤمن من أ م ن ه الناس على دمائهم و أ م و ا ل ه م المسلم من سلم المسلمون من لسانه و يده منهج يدعو للانسان أ ن يترفع على ت ف ا ت ف الامور و ان يهجر وأن يتعلق بمعاري ا ل أ م و ر و اشرافها أ ن يهدر الدنايا و ا ل ر ز ا ئ ل و الصغائر و أ ن يتعلق ب م ك ا ل م ا ل أ خ ل ا ق و م ع ا ه الامور واشرافها من بر الوالدين و إ ك ر ا م الضيفان و ا ل إ ح س ا ن الى الجيران ر ح م ة الصغير وتوقير الكبير وغيرها من مكارم ا ل أ خ ل ا ق التي هي أ م ث ل القوانين التي عرفتها ا ل ب ش ر ي ة وقضى ربك أن ل ا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تغلهما ل أ افتن ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من ل ر ح م ه وقل رب ارحمهما كما ربيان صغيرا لا تجعل يدك مغلوله الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا دعوه الى مكارم الاخلاق واجتناب الاعتداء على حقوق الاخرين لا تغرب الزنا انه كان فاحشا وساء سبيلا لا تقتل النفس التي حرم الله الا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف بالقتل انه كان منصورا لا تقرب مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى ي م م و جده واوصو بالعهد ان العهد كان مسؤولا دعوه الى الجديه ويترك الانسان ما لا يعنيه وينشغل بما يعنيه ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والقصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا دعوه الى التواضع ونفس الكبر والخيلاء واحتقار ا ل آ خ ر ي ن ولا تمشي في ا ل أ ر ض مرحا إ ن ك لن ت خ ر ق ا ل أ ر ض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان شيئه عند ربك مكروها منهج يدعو الى ا ل م ث ا ل ي ة بمعنى منهج يعمل على الارتقاء بالمجتمعات و ب ا ل س ا م ع ي ن إ ل ى مستوى شرع الله و مستوى كلام الله عز وجل ليكونوا خير الناس و ليكونوا افضل البشر و ليكونوا أ ه ل ا ل ح ض ا ر ة و ا ل م د ن ي ة والرقي والتقدم و غ د كانوا كذلك ردحا من الزمان ثم نزلوا إ ل ى الحضيض لما نسوا هذا المنهج العظيم كذلك من هذا المنهج المبارن أهل السنة والجماعة الواقعية يعامل الناس يراعي فطرة البشر وحاجات الناس وقدرات المخاطبين من منهج منهج بواقعهم والسامعين خصائص يراعي وحاجات وقدرات وهو فطرة فلا يكلف الله نفسا إ ل ا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت لا يكلف الله نفسا إ ل ا ما آ ت ا ه ا منهج يرائي ح ا ج ة ا ل إ ن س ا ن و ق د ر ة ا ل إ ن س ا ن و إ م ك ا ن ي ة ا ل م خ ا ط ب يصلي قائما ركز من أركان ا ل ص ل ا ة إ ن لم يستطع فقائدا ف إ ن لم يستطع فمبتدعا ولا يكلف الله نفسا إ ل ا وسعها بل و ا ق ع ي ة هذا المنهج تصل إ ل ى أ ن يبيح المحظورات ويبيح المحرمات لمن اضطر إ ل ي ه ا فالضرورات تبيح المحظورات من اضطر إ ل ى اخر ا ل م ي ت ة أ ك ل منها بقدر ما يرد روحا ويسد ر م ص من ي ح ت ا ج إ ل ى محرم من المحرمات ليحافظ على حياته كان له ذلك فمن اضطر غير باغ ولا عار فلا ا س م ع ل ه ق م ة ا ل و ا ق ع ي ة في هذا المنهج العظيم منهج اهل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة القائم على كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ذ ن هو منهج جمع بين ا ل م ث ا ل ي ة وبين ا ل و ا ق ع ي ة منهج يدعو إ ل ى ا ل م ث ا ل ي ة ولا يهمل الواقع يدعو إ ل ى ا ل و ا ق ع ي ة ولا يهمل المثال لا كحال بعض الدعوات وبعض الجماعات والطوائف التي تدعو إ ل ى أ ن يتنزل الشرع الى شهوات المخاطبين ويبيحون الحرام ويحرمون المباح ل أ ن الناس يحبون هذا الحرام و ل أ ن الناس يكرهون ذلك الواجب وذلك المضغوط على الناس فهم يتنزلون بالشرع والمنهج الى واقع الناس نزلوا بالشرع الى حضيض الناس لكن ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة كانوا على العكس من ذلك ي ر ت ف ع و ا بالناس الى مستوى الشرع والمنهج ولم ينزلوا بالمنهج والشرع الى مستوى الناس والى حضيض الناس فمن الطوائف من ي ب ي ف الغناء والاختلاط بل حتى المحرمات لماذا لانه يرغب الشباب في الدين يدعوهم الى ا ل إ س ل ا م ولكن هل يدعى إ ل ى ا ل إ س ل ا م لما حرم الله إ ذ ا شب الشباب على ا ل ر ف س والغناء والطرف هل س ي غ ن ع الشاب بعد ذلك أ ن ذلك من المحرمات و إ ن م ا هي م ر ح ل ة تجاوزها أ و ينبغي أ ن يتجاوزها كلا ل أ ن من شب على شيء شاب عليه ومن شاب على شيء مات عليه ومن مات على شيء ومنهج ع عليه ي يتغير ولا ف السنه و ا ل ج م ا ع ة لا يدعو إ ل ى أ ن ننزل بالشرع إ ل ى واقع الناس و إ ن م ا نرتقي بالناس إ ل ى مستوى شرع الله جل وعلا وهذه ا ل ت ر ب ي ة ا ل س ل ي م ة ومنهج ا ل الصواب في ت ر ب ي ة المجتمعات و ت ر ب ي ة ا ل أ ج ي ا ل والشباب هذه بعض ا خ ص ا ئ ص هذا المنهج العظيم نسأل الله جل وعلا أ ن يزيدنا به ب ص ي ر ة وعلما ويثبتنا عليه حتى ن ل ق ا ه ل ن ك و ن من السعداء الفائزين إ ن ه جوال كريم اللهم ا ح ن ا ف ي من هدي وعافنا في من عافيه و ت و ل ن ا في من ت و ل ي وباعدنا في معطي ا و ق ي ن ا ا ل شربه قضيه إ ن ك ف ت ر بواريء ل يغضى إ ن ه ل ا ي للمنوالي ه و ل ا ي ع ز م ن علي ه ت ب ا ر ك ربنا وتعالي نسخه و ن ت و ب إ ل ي اللهم ا ح ت ل لنا من خ ش ي ت ي ما تقول به بيننا وين ماعصي ومن ق ا ع ت ت ما تبلغنا لدينا ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا مدعنا اللهم بأسماعنا ما واجعل منا واجعل سأرنا على من ظلمنا من مصيبتنا همنا مبلغ علمنا ولا علينا من يرحمنا لرحمتك رحم الراحمين عادانا ديننا واجعل واجعل على على تجعل تجعل وأبصارنا وقوتنا أهييتنا سأرنا وانصرنا الدنيا علينا لذنوبنا الوارث ولا ولا ولا ولا لا يخافك تصلت ولا أكبر في يا اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمه أ م ر ن ا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا اخرتنا التي إ ل ي ه ا معادنا واجعل ا ل ح ي ا ة زياده لنا في كل خير واجعل الموت ر ا ح ة لنا من كل شر وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آ ل ه وصحبه أ ج م ع ي ن قم إ ل ى ص ل ا ة ك م و ر ح م ك م الله